الله أكبر. اللهم وبعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدينا صراط مستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 وَأَمَّا عَدُوُّنَ فَأُهلِكُ بِرِيحٍ فَأُهلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَرَهَا عَلَيْهِنَّ سَبْعَ لَيَالِيَ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُزُومًا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من وَجَاءَ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسولا فأخذهم أخذ الرامية إنما لما طل الماء حملناكم في الجارية لنجعل ما لكم تذكروه وتعيّموا ذنوا وعيّف فإذا نفخ في الصور نفخته واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكتة واحدة فيوم وقعت الواقع والشقت السماء فهي يومئذ واهية وَالْمَلَكُ إذ من عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه فيقول ها أقرأوا كتابيا إني ظننت اني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية أكلوا واشرفوا هنيئا بما أسلفتم, بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول, فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أجر ما حسابيا يا ليت ما كانت القاضيه ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلو ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام سَلَوَهُ الْيَوْمَ هَاؤُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إلَّا مِنْ غَسْلٍ لَا يَأْكُلُهُ إلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ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 خذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجز، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإن له لحسرة على الكافرين وإن له لحق اليقين فسبح بسم ربك العظيم